وسيلة أهل الجاهليه فيها, فيها نوعان في موضع الشرك الشرك بالقبور هنا بيتكلم لأنها مسألة مهمة جدا وهم يتوسلون بها <تصفيق> والشرك فيها كما قلنا أنواع إما شرك أكبر وإما وسيلة إلى الشرك وذلك هو قلف نوعا يكذب بذلك كله بما يأتيه يعني من تهيئات أو خروج جن له هو أيضا النوع الثاني قال نوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله جل في علاه نبدأ في ما قاله المصنف قال الأول نعم يقول إنما هذا خيال في أنفسنا حقيقة له في الخارج فإذا قال ذلك لجماعة بعد جماعة فمرأى ذلك وعينه موجودا أو توطرا عنده ذلك عن من رأاه موجودا في الخارج وأخبره بما لا في صدقه كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين والمتدعين المشاهدين لذلك ولا عارفين به بالأخبار الصادقة نعم ثم هؤلاء المكذبون لذلك ما بعد ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وإنقاذوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله مع كونهم يعلمون أنه لا يرد فرائد الله حتى ولا الصلاة الخمس ولا يشتري المحارم الله لا الفوحش الظلم بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لخوف العليم ولهم يحزن الذين أمنوا وكانوا يتقون فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقة ما يعتقدون أنه من كرمات أولياء الله المتقين فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على قبيه واعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسول بل يسب الرسل وينتقص به أنه من أعظم أولياء الله المتقين وهذه ليست شيطانة ولا غباء الحق أن هذا هذا جنون ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكراً مرتاباً ي يقدم إلى الكفر رجلاً إلى إسلامي آخر يقدم إلى الكفر رجلاً وإلى إسلامي أخرى وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان وسبب ذلك أنه مستدل على الولاية بما لا يدل عليها فإن الكفار والمشركين والسحراء والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهي <تصفيق> الذي بعث به نبيه <تصفيق> وتلك الأحوال الشيطانية نتيجه ضلالهم نتيجه ضلالهم وهذه البدعه شديده لهم وكفرهم هي دلاله على وعلامه على على ذلك والجاهل الضال يظن أن نتيجة إيمانهم وأولئأهم لله تعالى وأنها علامة ودليل على إيمانهم وأولئأهم لله سبحانه وتعالى وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولئك الرحمن وأولئك الشيطان وهذا مهم جدا في النظر في التفريق. ولا يعلم من هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون الكفار من المشركين واهل الكتاب أعظم مما تكون المنتسبين إلى الإسلام والدليل المستلزم المدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله فإذا وجدت الكفار والمشركين واهل الكتاب لم تكن أو وجدت الكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزما لإيمان فضلا عن الولاية ولا كانت مختصه بذلك طبعا خارق الأعداد العادات قد تحدث لكثير من الناس قد تحدث لكثير من الناس وان كانوا على على عدم السويه ويكون السبب في ذلك تلاعب الشياطين نعم واولياء الله هم المتقون متقون كرامتهم ثمره ايمان ثمرت لايمانهم وتقواهم لا ثمرة للشرك والبدع والفسق وهذا ما خطه الإمام الشافعي حين قال إذا وردت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فأعرضه على كتاب والسنة فإن وافق فهذه كرامة من الله وإن وردته يخالف الكتاب والسنة فعلم أنه من تلاعب الشياطين به ركاب العوالم يستعمل هذه الكرام حجة الدين حجة للدين أو ليه أو لحاجة المسلمين والمقتصدون قد يستعملونها في المبيحات وأما من استعان بها في المعاصي المعاصف من النفسي متعدن حد ربي وان كان سببها الإيمان والتقوى فمن جاهد العدو فغنم غنيمه فأنفقها في طاعة الشيطان في المال بسبب عمل صالح فاذا أنفق في طاع الشيطان كان وبالا عليه فكيف اذا كان سبب الخوارق والكفر والفسوق والعصيان يتدعى كفر آخر وفسوق آخر كما يفعل الشيطان تلاعبا كما يفعل الشيطان يعني تلاعبا بأوليائه والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما أرغناه وإستمعناه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك فإذا شاهد أحدهم انشق القبر وخرج منه شيخ وعانقه أو كلمه وظن أن هذا هو النبي المقبور او الشيخ المكبور والقبر لم ينشق انما شيطان نصم مثله ذلك كما يمثل احدهم نعم. وهذه صراحة موجودة في كثير من الصحر الذين يستخدمون الجن ويتعاونون بها ولذلك قال أما أهل, أم أهل الضلال إنما يكذبوا بها وإما يظنوها من كلمات الأولياء ويظنون أن ذلك الشخص أن ذلك الشخص هو نفس النبي او رجل الصالح أو الملك, الملك على صورته إلى غير ذلك من التهيوات وهذا ونحن مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين وعلى موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين تخزوا أمائك والنبي طبعا قلنا بأنه يسألهم قضاء الحدات وسد الخلات قال الله تعالى ما كان البشر أن يطيعوا الله الكتاب والحكم والنبوة ثم أقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الناس ولا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين النبينا أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال تعالى قل إدوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة إليهم أقربوا وارجوا رحمته وأخافون عذابه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 ومثل هذا في القرآن كثير. ولذلك يقول في مرة نبين أو ملك من الملائكة وقال له ادعو لي لم يفض ذلك إلى الشرك به بخلاف من دعاه في مغيبي. المغيبي. هذه مسألة مهمة جدا. ومثل هذا في القرآن كثير ينهى أن يدع غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء وغيرهم. فإن هذا شرك او ذريعة الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة لا يفض إلى الشرك. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته في حضرة فنونها عن ذلك من يفعل ذلك. أو ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتين فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وكذلك دعائهم في مغيبهم ذريعة للشرك أو المغيب هنا على الملائكة غيابه الآن فأرأى بين أو مالكاً في ملائكة قال الله ذلك للشرك بخلاف من دعاوا في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك ومعلوم أن الملائكة تدعو المؤمنين وتستغفر لهم فلا يجوز له أن يقول طبعا كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعة كل شيء ورحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي اجنات عدن التي وعدتم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم سيئاتي ومنتقي سياتي يوم ايد فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وفي قولي تعالى تكاد السماوات تفرقع منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدى تكاد السماوات تفرقع من فوقهم والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا ان الله الغفور الرحيم ولذي نتخذ من دونه اولياء الله حفيظ عليم وما انت عليهم بوكي فالملائكة تستغفر من غير أن يسألهم أحد إذن لابد أن نفهم أن من سأله من يسألهم في مغيبهم يكون قد وقع في زريعة الشرك لانه سيعتقد فيهم ولذلك قال ابن جميع إذا لم يشرع دعاء الملك لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء ولا الشفاعة وأن كانوا يدعونا ويشفعون لوجين هم مهمان جدا أحدهم أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منه وما لم يمروا به لا يفعلونه ولو طلب منه فلا فائده في الطلب الله أكبر قال يا الله ما أمرون ما يفعلون ما يؤمرون وما نتنزل إلا بأمر ربي تاني أنا ادعم طلب الشباب منه في هذه الحال يفضي الى الشرك شوف لماذا؟ لأنه لانه غائب ثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشك كما قلنا بما بهم في ففيهم هذه المفسدة فلو قدر أن في مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة فكيف ألا مصلحة في خلاف الطلب في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه فإنهم ينهون عن شرك بهم بل فيه منفعة وهو أنهم يسابون وجرون على ما يفعلونه طبعا من نفع الخلق فإنهم في دار العمل والتكليف وشفاعتهم في الأخيرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيام وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحب. بل معور به سؤال, سؤال الله تعالى دون غيره والرغبة عليه والتوكل عليه وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح الضرورة. وهذا ما يتمنى ابن تامية لنا نهى من السلم ان يسألوا شيئا فكان ذا الصوت من أحدهم لم يسألوا أحدا على ايتيانه وقال اذاغا انصب واق الى ربك فارغب اي ليه لا لغيره ولو ان امراض ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله سيؤتون الله من فضله ورسوله انا الى, إلى الله راغبون فجعل الايتاء لله وللرسول ولقوله تعالى وما اتاكم رسول فخذوه ما اناكم عنه فانتهوا والحسب والتوكل امرهم ان يقولوا حسبنا الله فقط ويقول ان الى الله راغبون وبالاخلاص ولا وحصر التوكل على الله وحده لا شريك له فالرغبه اليه وحده ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون فجعل طاعه الله ورسوله وجعل الخشيه والتقوى لله وحده لا شريك له ولذلك النبي قال ابن عباس يا غلام اني معلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تريد اتجاهك تعرف إلى الله في العخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما أنت لاقن فلو جاهدت الخريقة على أن يدروك لم يدروك لا بشيء كتبه الله عليك فإن استرعت أن تعمل الله بالرضا مع اليقين الله أكبر الله ما ذلك ففعل فإن لم تسترع فإن الصبر على ما تكره كثيرة في الصبر على على تكره خيالا كثيرا وفي قولي إذا سألت فاسال الله استعنت فاستعن بالله هذا هو, هو من الصح مروع في المسند أن أبا بكر كان يسخل صوت بنادي فلا يقول لأحد نويني إياه وأقول خليلي أمراني أن أسأل الناس شيئا ولما بيعوا أسر عليهم لا تسالوا الناس شيئا والسبعون ألف الذين يدخلون الجنة هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يطعون على ربهم ما ترسلون وازك لا ملا حتى لو قلتي يحتاجون إليه وهذه فيها فيها المنع من سؤال أحد أحدا بالدعاء له إلا أن يكون حيا أمامه ما قيل في إبراهيم أنه قال حسبي من سؤالي علم بحالي هذا هذا ليس له أسناد صحيح والذي ثبت أنه قال حسبي الله اللهم وكيل الإنسان أحوج ما يكون أدعاء الله لفعله أما قول حسبي من سؤالي علم بحالي هذا هذا يقوله أهل التصوف وشوف لذلك كان الله العالى يمدح الأنبياء بقوله يدعوننا رغبا ورهبا وهذه أصل العبادة أنك ما تعبد إلا الله جل في بالدعاء فمن دعا غير الله وقع في الشرك فالمرء مأمور بالطاعة والسرع فالعبد بين الطاعة يعني بين العبادة وبين الدعاء وقد قال الحديث وان كان في ضعف يعني من شغلته طاعتي أو من شغله عبادتي عن دعاء عن سؤالي أعطيت فوق فوق ما أعطي السائلين والدعاء دعاء دعاء, دعاء مسألة ودعاء ودعاء الثناء عباده ودعاء العباده مستلزم لدعاء دعاء الثناء مستلزم لدعاء السؤال لانه بالثناء تعريض بالسؤال وهذا من افضل ما يكون للعبد تقربا الى الرب في وعلا ثم انتقل بعد ذلك إلى كلام على سؤال المخلوق للمخلوق وهذا إن شاء الله يأتي بيانه حتى نبين أن السؤال المشروع سؤال المخلوق للمخلوق ليس على الاطلاق مشروعا وليس على الاطلاق ممنوعا وأما ما تبناه ابن ثمية يقول سؤال أي أحد في قضاء أي حاجة الأصل في انه لا يجوز إلا لضرورة أو لحاجة ملحة وحتى الدعاء ان يطلب الدعاء من غيره يراه خلاف الاولى وهذا سنبينه ان شاء الله في الدرس القادم في السيره تفضل